أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم.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 Fala tagurwannakumul hayatu dunya Fala tagurwannakumul hayatu dunya Wala yagurwannakum billahi lgarur Eny watu, msheni mola wenu mlezi Na iyogo penisi kwa ambayo mzazi hatamfaa mwana Wala mwana hatamfaa mzazi kololote Hakika hadhi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Basi asikudanganyeni maisha ya dunia wala asikudanganyeni na Mwenyezi Mungu mdanganyifu. Imeletwa kwako na uongofu.com.